انقطت باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الاماني وغروتكم الأماني حتى جاء امر الله وغروكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا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 هم الصد والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلم أن انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما